وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور ان ربنا لغفور شكور